وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دينكم قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ, أو يحاجوكم عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤْدِّهِ إِلَيْكِ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 إن الذين يجترون بعهد الله وأيمانهم ثمنه قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ولهم عذاب اليم